<gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Söğü, <safe> <gülüyor> <safe> <gülüyor> <saflarını> sık ve düzgün tutun. Safın düzgünlüğü.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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من عذرا فَلَقَلَقَ حَتَّى إِذَا أَتَى أَهْلَ قَرْيَتِهِ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا فَأَبَوْا أَنْ يُضِيفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَغَذَّ عَلَيْهِ أَجْرًا قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وبينك سأنبئك بتأوين ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن عيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا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 وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان وكان تحته كنز لهما وكان وكان أبوهما صالحا فأراد ربك فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرجا ويستخرجك ذهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. ويسألونك عن ويسألونك عن ذ القرنين، قن سأذن عليكم منه ذكرى. إنا مكنا له في الأرض وآفيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما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 ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنا وفنقول له من أمرنا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 فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني ذبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا سَنَسْتَطَاعُ أَنْ يُظْهِرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِنَ الرَّبِّ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين, آمين وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض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 فَأَكَنُّو لَا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا أَتَحْسَبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا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 لن تجد البحر قبل أن تفتك لمات ربي ولو جئنا بمثله ما ددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد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 أَيَّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَالَ آيَةُكَ لَا تُكَلِّمَ النَّاسَ فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشية يا يحيى خذ الكتاب بقوة واتيناه الحكم صبيا وحنان من اللذن وزكاء وكان تقيا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 حجابا فأرسلنا إليها فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول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 فانتبذت به مكان قصيا فأجاهها المخاض على إلى جزع نخلت قالت يا ليتني قالت يا ليتني متقبل هذا وكنت كنت و كنت نسيان فنادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سرييا وهزئ إليك بجذع النخلة تساقط تساقط عليك رطبا جنيا فكري وشربي وقضي عينا، فإما ترين من البشر أحدا تقولي، فقولي, فقولي إن ذرت للرحمن صوما، فلن أكلم اليوم إنسيا.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 فأشارت إليه. قالوا كيف نكلم من كان في المهت صبيا؟ قال إني عبد الله. قال إني عبد الله. أعطاني الكتاب وجعلني نبيا. واجعلني مباركا اينما كنت واوصاني واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا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 وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن علينا ومن عليها وإلينا يرجعون وذق في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبي يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغن عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني, فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا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 قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتذلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 واذكر في الكتاب موسى كان مخلصا إنه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وَهَدَنَا لَهُمْ مِنْ رُوحِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسْمَ عِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا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 من النبيين من ذرية آدم ومن من حملناه ومن من حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل ومن من هدينا واجتبينا إذ تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا الله أكبر ومع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر, أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صرَّاطَ الَّذينَ نَعَمَّتَ عَلَيْهِمْ غَيرِ الْمَضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَ الضالِينَ آمِينٌ, آمين, آمين فَقَالَتْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ النَّضَاعُ صَلاَتَ وَالتَّبَعُ الشَّهَواتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّاً إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجَنَّةَ ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن وعباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما ولهم عزقهم فيها بكرة وعشي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 أَإِذَا مَمِدْتُ لَسُو فَأُخْرَجُ حَيَا أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ثُوَرَ رَبِّكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًا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 ثم ننجي الذين تقوون ذر الظالمين فيها جفيا وإذا تطلع عليهم ماياتنا بيناتهم قال الذين كفروا قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين أي الفريقين خير مقامه وأحسن نديا وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ وَأَسَاءَ تَوَرِيَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فتعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدا والباقيات الصالحات خير عند ربك توابا وخير مردا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 فأزهم فَلَا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفتا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 ذا فانما يسرناه بلسانك لتبشر به لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الضالين وكم اهلكنا قبلهم من قرن هل تحس هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين İhdin al عليهم, عليهم ذكرت لما يخشى فنزل من خلق الأرض والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى لهما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما بينهما وما تحت السرّق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 وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُتُبُ إني, إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنها بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يا مُوسَى إني أنا ربك فخل عن عليك إنك بالوادي المقدس طوّاء وأنا اختارتك فاستمع لما يو لما يوحى إني أنا الله لا إله إلا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها ما لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى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 إنك كنت بنا بصيرا قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذا أوحينا إلى أمك ما يوحى أنقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليوم فليقف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 وقتلت نفسا فنجيناك من الغم فتناك فتولا فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى فاصطلعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه فَقُلْ لَهُ قَوْلَ لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى قَالَ رَبَّنَا إِنَّنَا نَخَافُ أَن يَفْرُطَ عَلَيْنَا أَوْ أَن يَطْغَى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 قال علمها عند ربي في الكتاب قال علمها عند ربي في في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى وَلَقَدْ رَأَيْنَا آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى قَالَ جِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يا موسى فلنأتي أنك بتيحريم إلیه فجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأي يحشروا وَأَيُّ حَشْرٍ النَّاسُ ضُحًى فَتَوَلَّى فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَثَاءَ قَالَ لَهُم مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْكَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحِطَكُمْ بِعَذَابٍ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَثَرُ النَّجْوَى قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم يريدان أن يخرجكم من أرضكم بسحرهما ويذهب بطريقتكم المثلاب فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى.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 وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر كي حيث أتا فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا قالوا آمنا برب هارون وموسى قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر ولو قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا, أينا شد عذابا وأبقى قالوا لن نؤثرك على ما جاءنا من والذي فطرنا فقض ما أنتقاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعباده فضرب لهم, لهم طريقا في الأحريب في البحر يد ساب لا تخاف دركه ولا تخشى فأذعهم فرعون بجنوده فغشياهم فغشياهم من اليم فشيهم وضل وضل فرعون قومه وما هدا يا بني اسرائيل لقد انجايناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم المن والسلوى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 جاءك عن قومك يا امسى قالهم لاي على اثر عجلت إليك ربي لترضى قال فاننا قد فتنا قومك من بعدك وضلهم السامر فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال يا قوم ألم قال يا قوم ألم يعدهم ربكم وعدا حسنا أتقال عليكم الأحد أم أردتم أم أردتم أيح عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا بملكنا ولكننا حملنا أوزار أوزارا من زينة القوم فقدفناها كذلك ألقى السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوارا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 أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعا أفعصيت أمري قال يبلغهم أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين, بي بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي قال فما خضبك يا سامري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 إِلَٰهَ إِلَٰهَكَ الَّذِي ضَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِّقَنَّ ثُمَّ لَنَنَسْفَنَّهُ فِي الْيَمِّ مِن أَسْفَالٍ إِنَّ مَا إِلَٰهُكُمْ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا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 ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، يتخافتون بينهم إلا بالثمن إلا عشرة.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 وخشعت الأصوات للرحمن ولا تسمع إلا أمسا يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم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 وكذلك أنزلناه قرآنا عربيا وصرثنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق قُلْ وَلَنْ تَعْجَلَ بِالْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ أَنْ يُقْضَى عَلَيْكَ وَوَحْيُهُ وَقُرْآنٌ بِذِكْرِ عِلْمًا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نُدَدْ لَهُ عَزْمًا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى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 فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظلم فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخل وملك لا يبلى فأكلا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 ما يعتينكم مني هدى فمن تبعه داي فلا يضل فلا يضل ولا يشقى.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 وكذلك تتكياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربي، ولعذاب الآخرة أشد وأبقى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 فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن عاء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدّن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 وقالوا لولا يأتينا بِآيَةٍ من ربي أو لم تأتهم بينت رب بينت ما في الصفح الأولى.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 وتربي صف فترد صوف فستعلمون من اصحاب الصراط السوي فمني صدا الله اكبر